وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا اِذَا جَاءَ وَعَدُهُ لَهُمَا ذَعَسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَسَّخُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم يدخل المسجد وَلْيَدْخُلِ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيُذْكُرُوا فِيهِ مَا ذُكِرَ لَهُمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّهُمْ يَرْحَمُونَ أَسَارَ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ أَتَيْتُمُ أَعْدَنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي التي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم وَلَا يُعَمِّرُ وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة كَتَبَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ الإنسان يُعْرَضُ الَّذِينَ بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا, لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائرا في عنقه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 وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمْدَمَ عَلَيْهَا الْبَلاءُ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ بَشِيرٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قُرُونٍ مِنْ بَعْدِهِمْ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا من كان يريد العاجنة عجنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا ثم جعلنا له جهنم ما يصلها مذموما مدحورا وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَيَهَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَهُنَاكَ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًا نُمِدُّهُمْ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظُرْ كَيْفَ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما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 ولا تقربوا من اليتيم إلا بنته أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وازنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفعاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكوها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 لا تقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزدهم إلّا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لب تغو إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى مما يقولون عروة كبيرة تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوْعَ لَا أَجْبَارٍ النُّفُورَ نَحْنُ أَعْلَمُ أَنَّهُ يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إذ يَقُولُ الظَّالِمُونَ أَيْنَمْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كونوا حِجَارَةً أَوْ حديدا.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 وما منعنا أن نبصن بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نبصن بالآيات إلا تخويفا وَإِذْ قُلْنَا لك إن ربك حاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طويانا كبيرا وإذ قلنا تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبنيس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرغمت علي إن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا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 فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَدْرِ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَدْرِ أَوْ يُغْشِيَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُونَكُمْ وَكِيلًا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كررنا بني آدم وحملناهم في البدر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا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 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَأُولَاءِ إِنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِنتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا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 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْتَزَلَهُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُم أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا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 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا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 فَلَوْ أَن انْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَبِّ رَبِّي لَأَمْسَكْتُمْ قَشِيَّةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ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 قل آمنوا به أولا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذطان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذطان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنا ولا أتجهب بصلاتك ولا أتقافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له وليا من الذل ولم تكبيرا